الوحدة السادسة عشرة العطلة الدرس الرابع والتسعون الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات أل القمرية وأل الشمسية أل القمرية أ أب الأب ب باب الباب ج جد الجد ح حال الحال خ خبز الخبز ع عنب العنب غ غداء الغداء ف فصل الفصل ق قمر القمر, القمر ك كتاب الكتاب م موز الموز ها هواء الهواء و واحد الواحد ي يوم اليوم الشمسية ت تركي التركي ثوب الثوب د درس الدرس ذ ذكر الذكر ر رابع الرابع ز زوج الزوج الزوج س سمك السمك ش شمس الشمس س سورة السورة ذ ذابط الظابط ط طعام الطعام ظ ظروف الظروف ل ليل الليل ن نوم النوم الوحدة السادسة عشرة العطلة الدرس الرابع والتسعون ثانيا فهم المسموع التدريب الاول استمع الى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد كم عيدا في الاسلام في الاسلام عيدان اثنان ماذا نفعل في عيد الاضحى نصلي ونذبح الاضحى 3. لماذا نسافر إلى مصر؟ لنرى مصر ونهر النيل 4. كيف نسافر إلى سوريا؟ نسافر بالجو التدريب الثاني استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو لا في الإسلام عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى عيد الفطر بعد شهر رمضان في اليوم الأول من شوال وعيد الأضحى في شهر ذي الحجة في اليوم العاشر في عيد الفطر نعطي زكاة الفطر للفقراء وهي صاع من طعام عن كل شخص وفي عيد الأضحى نذبح الأضحية بعد صلاة العيد ونزور الأهل والأصدقاء التدريب الثالث استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة بدر مسرور جدا بعد أسبوع تبدأ عطلة الصيف بدر يحب عطلة الصيف هي طويلة جدا ثلاثة أشهر سيسافر بدر مع أسرته في العطلة إلى أثيوبيا ستقضي الأسرة هناك شهرا ثم تسافر إلى سوريا وتقضي في سوريا شهرا أيضا تسافر الأسرة بعد ذلك إلى السعودية وهناك تقضي شهرا في مكة والمدينة تعتمر وتصلي وتزور التدريب الرابع أجب عن الأسئلة التي تسمعها باختصار كم عيدا في الإسلام ما زكاة الفطر ماذا تفعل في عيد الأضحى؟ أين ستقضي عطلة الربيع؟ أين تذهب في عطلة الأسبوع؟ متى تسافر إلى مكة؟ كيف تسافر إلى مكة؟ كم يوما تقضي في مكة